يا, يا, عنش يا حسين جنون صار بعقلي من حبيتك باني لك دار واصدق ليبي وفي ضمعتك القمر وأنت النظر يا سيدي عن نشأ والتوزيع مؤسسة كلمة الحسين الفاطمية يا جنون صار بعقلي من باني لك دار واصدق ليبي I believe حبك سينة وزين عمري هانساك شنون وان المجنون والا ليدي حبك قدر ما بي مفر ما رامو بلياك حبك قدر ما بي ما رامو بلياك يا حسين جنون ومصاب عقلي وحبيتك Da I want spiggle it be كي الخطوه بدا ربك ناسرك اللي يحسد له العين كي تلقى بقال خيط اسمك ويتنادى حسين كي الخطوه بدا ربك ناسرك اللي يحسد العين تدرب كسوار يا ابن الكرار ماسين ظانه وتل احرار لو نازل سار الخطر ودمنا نتعنا سلوع برفق الخطر ودمنا نتعنا من نتعنا الانتاج شركة رسال الخزعل يا <تصفيق> يا قدام يا ابن الزهره وما ملينا حبك الشخصك لهياتي طول يا ابن, ابن الزهره وما ملينا رغم الاحداث دقينا عناد نمشي بضربك اللوظة الوحيد من الشيعة يوق حبك حبك غمر حتى الشجر والكون والأفلاق حبك غمر حتى الشجر والكون والأفلاق يا حسين جنور ومصاب عقلي من حبيتك يباني لك بلعودي ويرحل عطري نفكر صبريك يا أبو اليمة يختل صبري وارتب ليك يزبع العودي ويرحل عطري نفكر صبريك يا أبو اليمة يختل صبري يامك تنسى أحكي اللي همومي وكل حزاني وادعمنا الله يا ابو الاكبار ما تنساني يوم الحشر شنه العذر لو قلبي ما والاك يوم الحشر شنه العذر لو قلبي ما والاك جنون المخرج والمهندس محمد جاسم الكربلائي كلمات وأداء الرادود الحسيني أحسين العربي